119. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 110. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم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 اليس الله بعزيز انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا الله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 إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرِّ هَلْ أُنَّ كَاشِفَاتُ ذُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ أُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المتوكلون 119. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 110. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفر 111. فالأنفس حين موتها والتي لم تمت في منابها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 112. في ذلك لآيات لقومين 111. أَمِ اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون 112. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَخَذَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ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 119. وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. فإذا مس الإنسان ضرر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما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 في ذلك لآيات لقوم